وصل لهم وسلّم وجزاهم بارك عليهم وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنبس سننه وقُتَف أثره إلى يوم الدين. أما بعد فحياكم الله جميعا أيها الأخوة الفضلاء وأيّت والأخوات الفاضلات وطبت مطاب مبشاكم وتبوئتم جميعا من الجنة منزلاء وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت الطيب على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة المصطفى في جنته ودار مقامته إنه ولي ذلك والقادر عليه أحبتي في الله نحن الليلة بتوفيق الله ومدده على موعد مع الدرس الخامس من دروس الإيمان بالقدر كركن سادس من أركان الإيمان بالله جل وعلا وحديثنا من الليلة بإذن الله تعالى سيكون في تفنيد الشبهات في هذا الباب الكبير الخطير وربما يأخذ ردي على شبهات فرق الباطل والضلال ربما يستغرق بعض المحاضرات أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الصواب والسداد والرشاد والتوفيق وأن لا يستخرج منا إلا ما يرضيه سبحانه إنه ولي ذلك والقادر عليه وسأبدأ الليلة بإذن الله تعالى في تفنيد أخطر شبهة واستمدت هذه الشبهة خطرها لأنها شبهة قديمة حديثة ألا وهي شبهة الجبرية الجفاه الغلاه الذين يزعمون أن العبادة مجبورون مقهورون مقصورون مسيرون فلا قدرة لهم على شيء أي للعباد ولا إرادة لهم في فعل شيء ولا اختيار وزعم هؤلاء الجفاة الغلاة أن تكليف الله للخلق وللعباد حيث أمرهم بالطاعات ونهاهم عن المعاصي كتكليف المشلول بالمشي وكتكليف الأعمى بالكتابة وكتكليف الحيوان البهيم العاجز بالطيران في أجواء الفضاء وزعموا ان تعذيب الله لخلقه وعباده انما هو تعذيب لهم على فعله هو سبحانه لا على افعالهم وهذا ظلم منهم جل جلاله وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا وزعموا ذلك بدعوى ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الشر فالشر مخلوق لله ومفعول فهو, فهو خلقه وفعله ومراده واستدلوا على هذا المذهب الباطل القديم الحديث بآيات من القرآن وبعقلهم السقيل وذكرت بأن شبهة الجبرية هي أخطر الشبهات في باب القدر لأنها قديمة حديثة فهذا ما يردده الآن كثير من الناس حيث يزعمون أن الإنسان مسير وليس مخير وأنه مقهور مجبور فلما يعذبه الله تبارك وتعالى على فعل لا اختيار له ولا إرادة له ولا مشيئة له في فعل؟ وقبل أن أفند هذه الشبهة أتضرع إلى الله عز وجل بداية أن يرزقنا الصواب ونحمد الله تبارك وتعالى على أن رزقنا الإيمان به وبقدره خيره وشره ونسأله أن يتوفانا على هذا المعتقد الذي كان عليه المصطفى وأصحابه وقبل تفنيد الشبهة وأرجو أن تركزوا جيداً أود أن أؤصل بأصليني في غاية الأهمية في مقدمة بد منها قبل الحديث في مناقشة أدلة الجبرية في هذا الباب الأصل الأول أن الألفاظ التي استعملها الجبريّة من أتباع جهم بن صفوان عليه من الله ما يستحقه، هذه الألفاظ لا أصل لها في القرآن والسنة. هذا أول أصل أود أن أوصّل به في تفنيد هذه الشبهة أقول إن الألفاظ التي استعملها الجبريّة في هذا الباب لا أصل لها في القرآن والسنة. فلفظ الجبر. لا أصل لهذه اللفظة في آيات القرآن ولا في كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولفظ الإنسان مسير هذه اللفظة أيضا لا أصل لها في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام والواجب على هؤلاء الذين يزعمون أنهم يتحدثون بالعلم وبالدليل ويبحثون عن غوامض العلم وخوافيه ويذكرون كلاما مفخما مضخماً الواجب على هؤلاء بل وعلى الجميع في مثل هذه الأبواب الكبيرة الخطيرة من أبواب الدين لا سيما من أبواب الاعتقاد والإيمان الواجب على الجميع أن يتقيد بما ثبت من ألفاظ في كتاب الله وكلام المصطفى روى اللالكاء بإسناده عن بقية ابن مخلد قال سألت الأوزاعية والزبيدي عن الجبر لفظة الجبر فقال الزبيدي أمر الله أعظم وقدرته أعظم من أن يجبر ويقهر ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده على ما أحد انظروا إلى ألفاظ السلف يقضي ويقدر يقضي ويقدر ويخلق ويجبل كلها ألفاظ مشروعة وقال الأوزاعي ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة ما أعرف للجبر أصلا من القرآن والسنة فأهاب انظروا إلى كلمات العلماء فأهاب أن أقول ذلك أهاب أن أقول لفظ الإنسان مجبور أو مجبر أهاب أن أقول ذلك ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل أي جبل الله الإنسان على شيء أي فطره فهذا كله يقول أوزعي يعرف في القرآن والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد مثل هذه الأقوال التي ذكر الأوزعي عن كثير من علماء السلف وانا لأحب لا أن أطيل بسرد أقوالهم وإنما أنكر السلف عليهم رضوان الله إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعله أنكر السلف إطلاق القول بأن الإنسان مجبر على فعله لأن لفظ الجبر مجمل لأن لفظ الجبر مجمل فقد يراد بالإجبار الإكراه ركز معي في كل لفظة فإن الشبهة الليلة خطيرة أنكر السلف إطلاق لفظ الجبر ليه؟ لأن هذه اللفظة قد يراد بها الإجبار بمعنى الإكراه كقولك مثلا. أجبر الوالد ابنته على النكاح أي قهرها وقصرها على ذلك دون رغبة منها والاختيار، وكقولك مثلا أجبر الحاكم الرجل على بيع ماله أو على الخروج من بلده أو من بيته ومعنى الإجبار هنا الإكراه والقصر والقهر فيكون هول الجبرية بالجبر معناه أن الله تبارك وتعالى أجبر أي قهر وأكره العبادة على فعل شيء ثم يحاسبهم بعد ذلك على فعله لهذا الشيء وهذا ظلم ينزه البشر ينزه البشر من أهل العقل والإنصاف والعدل عن الوقوع فيه فكيف بخالق البشر؟ الذي من أسمائه العدل والحكيم واللطيف والقدوس والعليم والخبير جل جلاله وأسمائه كلها حسنة وصفاته كلها كمان إذن لما كان لفظ الجبري لفظا مطلقا لفظا مجملا يطلق على هذا وعلى هذا منع السلف رضوان الله عليهم من إطلاقه نفيا أو إثباته اسمع ذكر شيخ الإسلام عن أبي بكر الخلال في كتاب السنة من أئمة السنة أن المروذي قال للإمام أحمد يا أبا عبد الله رجل يقول إن الله أجبر العباد فقال له رجل آخر لا قال له رجل آخر لا إن الله لم يجبر العباد أي على المعاصي قال الأول إن الله جبر العباد أي على المعاصي فرد عليه رجل آخر وهو يريد أن يثبت القدر فقال إن الله جبر العباد يعني هو يريد أن يثبت القدر يريد أن يثبت ما عليه للسنة لكنه استخدم لفظة ايه جبر العباد إن الله جبر أي أكره وقهر وقسر فلما سئل الإمام أحمد عن ذلك قال لا نقول هكذا اسمع قال لا نقول هكذا وأنكر على الرجلين معه أنكر على الرجلين معه فقال أنكر على الذي قال إن الله جبر العباد على المعاصي وأنكر على الذي قال إن الله لن يجبر العباد وأمره أن يقول بل قل الله جل وعلا يضل من يشاء ويهدي من يشاء هذا كله مذكور في كتاب مجموع الفتاة والشيخ الإسلام لتنية رحمه الله تعالى في المجلد الثامن من مجموع الفتاوى إذن هذه اللفظة يا إخوة لا أصل لها في القرآن ولا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام ولذلك لم يستعمل السلف رضوان الله عليهم هذه اللفظة لا نفيا ولا إثباته. الأصل الثاني من أصول المقدمة أن استدلال الجبرية بآيات القرآن الكريم وأحاديث النبي عليه الصلاة والسلام ليؤكد لنا أيها الإخوة تأكيدا جازما أن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وفتنة وضلال انتبهوا لهذا الأصل الثاني بعد الأول الأصل الأول لا يجوز البتة في مسائل الدين لا سيما في مسائل الاعتقاد والإيمان أن نستخدم ألفاظا غير ألفاظ القرآن والسنة الأصل الثاني أن استدلال الجبرية بآيات القرآن وأحاديث النبي لا يؤكد لنا تأكيدا جازما أن سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وفتنة وضلال قال ابن القيم رحمه الله تعالى وهل أوقع القدرية والمرجئة والخوارج والمعتزلة والروافض وسائر طوائف أهل البدع هل أوقعهم فيما وقعوا فيه إلا سوء الفهم عن الله ورسوله فقد يحتج جاهل بدليل من القرآن لكنه لم يفهم الدليل ولا مرتبة الدليل ولم يحقق مناط الدليل يأتي رجل فيقصل للشرك فيؤصل للشرك يجيز الاستغاثة الأولياء. ويجيز سؤال الأولياء من دون الله. ويجيز الذبح له من دون الله. يجيز كل هذا. ثم يستدل على هذا التأصيل الباطل بقول الله تعالى. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون؟ ما علاقة هذا الدليل بهذا التأصيل الفاسد. انتبه لهذا الأقص. ما علاقة تأصيل الجبرية لمذهبهم الفاسد الباطل. بآيات الخلق والمشيئة والقرادة لا علاقة البتة لهذا التأصيل بهذه الآيات إذن استدلالهم بآيات القرآن ليس دليلا على الإطلاق على أن ما يؤصلون له من مذهب حق على أن ما يؤصلون له من مذب والحق كمان فقد يستدل أهل الباطل بالأدلة القرآنية والنبوية لكنهم لم يتم الدليل ولم يتم مراتب الدليل ولم يحققوا مناط الدليل فاستشهدوا بالدليل في غير موضعه البده كرجل لا يصلي لا يصلي فإن قلت له لماذا لا تصلي يقول لك لا يكلف الله نفسا إلا وسعه ما علاقة هذا الدليل بهذا الباطق لا علاقة له البده وهكذا بعد هذين الأصلين المهمين نناقش أدلة الجبرية فلقد استدل الجبرية على أن العبادة مقصورون مقصورون مقهورون مجهورون على أفعالهم وأنه لا إرادة لهم ولا مشيئة وأن الله تبارك وتعالى هو الذي أكرههم على فعل المعاصي ثم يحاسبهم عليها تعالى الله عن ذلك الأدلة على التي استدلوا بها كثيرة سبحان الله كثيرة فلقد استدلوا بالآيات العامة التي تدل على أن الله تعالى هو خالق كل شيء وهذا حق فالحق تبارك وتعالى هو خالق كل شيء قال جل وعلا ذالكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وقال تعالى الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل وقال تعالى ذالكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون إلى آخر الآيات قالوا هذه الآيات تدل على أن الله خالق كل شيء وأنه لا خالق إلا هو وهذا كله حق ثم قالوا وأفعال العباد شيء فالله خالقها وحده ومن ثم انظر بائلة التأصيل الفاسد ومن ثم فلا قدرة ولا إرادة للعباد في أفعالهم فهم مشهورون وليسوا مختارين أو مخيرين من أين استدل الجبريلية على هذه النتيجة الفاسدة من هذه الآيات؟ من اي؟ الله خالق كل شيء جميل هذا حق. الله الذي خلق العباد حق. وخلق افعال العباد حق. لكن من اين استدل الجبرية من هذه الايات على ان العباد مجبورون مكرهون مقصورون لا اختيار لهم ولا ارادة. وسانقض هذا بآيات من القرآن ايضا. فلماذا احتج الجبرية بهذه الآيات ولم يحتج الجبرية بهذه الآيات التي يثبت الرب فيها تبارك وتعالى مشيئة وإرادة واختيارا للعباد فيها إذن في آيات عامة كما ذكرت يثبت فيها القرآن وأن الله خالق كل شيء جميل وأن العباد مخلوقون لله وأن أفعالهم مخلوقة لله هذا معتقد للسنة لكن ما الدليل في هذه الآيات على أن الله قهر وأكره وجبر العباد على فعل المعاصي والذنوب ثم يحاسبهم عليها كما قال الجبرية فالله يحاسب على فعله هو تبارك وتعالى وتعالى عما قلون علوا كبيرا لا على أفعالهم لأنه أكرههم وقهرهم على ذلك وهذا ظلم منه تعالى عما يقول الجبرية الظالمون علوا كبيرا ثم استذلوا أيضا بآيات المشيط اصبروا لا تتعجلوا سأفند إن شاء الله تعالى استدلوا أيضاً بآيات المشيئة فقالوا الله تبارك وتعالى هو صاحب المشيئة وحده ولا مشيئة للعباد ولا اختيار. واستدلوا على ذلك بآيات عم أيضاً في إثبات المشيئة ويحقق قال تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشركون وقال تعالى وما تشاءون إلا أشاء الله إن الله كان عليما حكينا. وقال تعالى ومن يشاء يجعله من يشاء من يشاء الله يضلل ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. هذا حق. وقال تعالى كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو. وهذا حق. قالوا فالإنسان بهذه الآيات مسلوب الإرادة والمشي. والله الذي يشاء ويريد ويهدي ويضل فهو الخالق لأعمال العباد وهذا كله حق ثم اسمع ماذا قلون بهذه الآت أيضا قالوا ومن ثم فالعباد مشفورون لا إرادة لهم ولا مشيئة ولا خلق لهم واستدلوا أيضا بقول الله تعالى ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأمل أن جهدنا من الجنة والناس أجمعين وبقوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء واستذل بقوله تعالى إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعين وعلى أبصار قشاوة وأنه أحب أن يبدأ القارئ بهذا وعلى أبصارهم غشاوة فالختم على السمع ختم الله على سمعين على قلوبهم وعلى سمعين فالختم على القلوب وعلى الأسماء والغشاوة على الأبصار واستدل أيضا بقوله تعالى أفرأيت من اتخذ الهه هواك وأضله الله على علم وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون واستدلوا بقوله تعالى وقولهم قلوبنا غلف بل طابع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا والخطم هو الطبع ومعناه الاستيثاق من الشيء حتى لا يخرج منه داخل فيه ولا يدخل إليه خارج منه أو خارج عنه واستدلوا أيضا بقوله تعالى وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى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 وتعلقت قدرته بوجودها فانظر للباطل وتعلقت قدرته بوجودها يعني لا يستحق الله اسم القدير إلا إذا وجد أو خلق المخلوقين وفعلوا الأفعال التي قدرها أزلا ليستحق بذلك أنه قادر على ما قدر قد قلنا بأن الله خالق قبل أن يخلق المخلوقين وعالم قبل أن يعلم أحوالهم ورازق قبل أن يرزق المرزوقين إلى آخره قالوا بأن الله علم وأراد أزلاً وجود أفعال العباد وتعلقت قدرته بوجودها فما وقع من أفعال العباد فهو بقضاء الله وقدرته والعباد مجبورون عليها هذه أدلة الجبرية ولا الرد هذه الأدلة أقول أسأل الله التوفيق أما الآيات التي استدل بها الجبرية على أن الله تبارك وتعالى خالق كل شيء فدلالة الآيات حق كما ذكرت ولكن من أين يفهم من هذه الآيات أن الله تبارك وتعالى قد أكره وجبر العباد على فعل المعاصي ثم يحاسبهم عليه؟ ليس لدى الجبرية إطلاقا دليل صحيح صريح ينفي أن يكون العباد فاعلين لأفعالهم بل غاية أدلتهم أنها تثبت أن الله تبارك وتعالى هو خالق كل شيء وهذا حق لا نراء فيه لكن لا يمكن لعاقل أن يفهم من هذه الأدلة أن الله أجبر وأقره وأكره وقهر العباد على فعل المعاصي ثم يحاسبهم عليه ثم آيات المشيئة وأنها تثبت المشيئة لله وحده وهذا حق لكن نفس الآيات وغير هذه الآيات كثير جدا في القرآن يثبت أيضا أن للعباد مشيء خلي بالك فلماذا احتجوا بهذه الآيات ورفض الطرف عن هذه الآيات ولذلك خلي حضرتك من العبارة الجميلة دي ها قد لا تقف عليها إلا نادرا في يعني عند الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى فحسن يقول فالأدلة التي استدل بها المعتزلة خلي بالك فالأدلة التي استدل بها المعتزلة على مذهبهم تنقض الأدلة التي استدل بها الجبرية على مذهبه لأن المعتزلة بنوا مذهبهم على إثبات الفعل والمشيئة للعبد تماعي اللي بن فيه الجبرية بيثبته المعتزلة فعشان تريح دماغك وما تتعبش في البحث والتنقيب تجيب أدلة المعتزلة بس ليس هذا دل على أنهم على الحق فسأبين أيضا مخالفتهم لمذهب الحق لماذا باء للسنة لكن في هذه الجزئية تستطيع أن تأتي بأدلة المعتزلة لتفند بها أدلة الجبرية لأن الجبرية نفو الإرادة والمشيئة والفعل للعباد ومذهب المعتزلة يؤصلونه ويبنونه على إثبات الفعل والمشيئة والإرادة للعباد واضح؟ طيب بمجموع أدلة يظهر الحق إن شاء الله الذي سنبينه وهو إثبات المشيئة والإرادة للعباد ولكنها واقعة وخاضعة لمشيئة رب العباد ففي الجمر تدبر معي الآيات قال الله تبارك وتعالى خلي بالك من القرآن عشان ما يضربش القرآن ببعضه البعض قال تعالى وقل الحق من ربكم فمن شاء ها ومن شاء فاليكر هذا الخطاب يثبت فيه القرآن الكريم مشيئة لمن؟ للعبد وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن هذا إثبات لمشيئة العباد بنص القرآن فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر وقال تعالى قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا وقال تعالى نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخذ وقال تعالى ونفس وما سواها فألهمها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وقال تعالى وهديناه أن نجدين وقال تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى وقال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياتك كيف تكفرون كيف تكفرون بالله فيثبت الفعل لها كيف تكفرون بالله وكنتم أموابا فأحياكم وقال تعالى وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وقال تعالى لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم تعلمون هذه الآيات وغيرها كثير يدل ويمص على أنهم هم الذين يؤمنون ويكفرون ويلبسون الحق بالباطل فلو لم تكن هي أفعالهم حقيقة لما عاتبهم وذمهم على ترك الإيمان به وفعل الكفر معايا خنة أيضا آيات الجزاء على الأعمال الله تبارك وتعالى لم يخلق خلقا عبثا كما سأبين قال عز وجل جزاء بما كانوا يعملون وقال تعالى جزاء بما كانوا يكسبون وقال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان وقال تعالى أم لم ينبأ بما, بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تزر وازرة وزر أخرى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى فلو لم يكن الجزاء على أعمال العباد أصلا لكان تعذيب الله للعباد على فعل لم يفعلوه ظلما والله تبارك وتعالى منزه عن العيب والنقص والظلم فله كل كمال وجمال وجلال أيضا الآيات التي تثبت اعتراف الأنبياء وهم أعرف الناس بالله بذنوبهم قال تعالى ربنا ظلمنا أنفسنا وعن يونس سبحانك لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين وعن موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي وقال أعقوب لأولاده بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل والله مستعان على ما تصفون فهذه الآيات دالة على اعتراف الأنبياء بكونهم فاعلين لأفعالهم واضح جميل استدلوا أيضا هذه من الأدلة الاستدل بها المعتزلة وهم يردون بأدلة معل جبرية استدل المعتزلة بأن الله عز وجل أتقن كل شيء قال عز وجل صنع الله الذي أتقن كل شيء ووجه استدلالهم أن الله بين في هذه الآية أن أفعاله كلها متقنة خلي بالك بين الله صنع الله الذي أتقنها كل شيء فبين الله أن أفعاله كلها متقنة والإتقان يتضمن الإحكام والحسن جميعا ومعلوم أن في أفعال العباد ما يشمل على النقص كالتهود والكفر والتنصر والتمجس وليس شيء من ذلك متقن ليس هذا من الإتقان في شيء خلي بالك من العقل جميل يعني. قالوا بأن الله خلق كل شيء متقن صنع الله الذي أتقن كل شيء وهناك من أفعال العباد ما يشتمل على النقص كالكفر كالتهود والتنصر والتمجس وليس شيء من ذلك من الإتقان في شيء وليس هذا من الإتقان في شيء فلا يجوز أن يكون الله تعالى هو الذي جبرهم على فعله لأن هذا من النقص فلا يجوز أن يقال بأن الله تعالى جبرهم على فعله أو أكرههم على فعله أيضا استذلوا بقوله وما خلقنا السماء والأرض ما بينهما باطلا قال فنفى أن يكون في خلقه باطل والكفر والقبائح الباطل فهجب أن تكون من جهة الله تبارك تعالى بل من جهتنا ومتعلقة بنا وسأبين الآن كلاما سأذكر الآن كلاما نفيسا جدا لذنقيم رحمه الله تعالى في تقسيمه لأنواع الشر وأن الشر لا ينسب إلى الله عز وجل وإن نسب إليه خلقا سأفصل الآن في هذه المسألة الشائكة وأزيل اللبس إن شاء الله واستدل بقوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قالوا بأن اللام هنا لام الغرض وهي لام كي كي أي كي يعبدوه وهذا يدل على أن الله لا يريد من العباد إلا العبادة والطاعة ويدل أيضا على أن هذه الأفعال أي الكفر والإعراض عن العبادة والطاعة متعلقة بالعبادة وإلا ما كان لهذا الكلام الذي ذكره الرب تبارك وتعالى معنى في قوله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إذن الآيات التي تدل على أن المشيئة لله حق لكن لا يستفاد منها أن الله أكره العباد وجبرهم على فعل الذنوب والمعاصي بل أثبت الله في القرآن أيضا مشيئة وإرادة للعباد كما ذكرت الآيات الكريمة من قبل أما قوله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام فمعناها أن من أراد الله له الهداية يشرح صدره للإسلام أن يوسره له وينشطه ويسهله لذلك وهذه علامات على الخير كما قال ابن عباس معناها يوسع الله قلبه للتوحيد والإيمان به ذكر هذا الحفظ المكثير في تفسير عن ابن عباس رضي الله عنهما ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا أي شديد الضيق عن معرفة الله ومحبته كأنما يتصاعد في السماء قال وإن ذلك عدل في عقوبته يا سلام وإن ذلك عدل في عقوبته لمن لم يقدره حق قدره وجحد كمال ربوبيته وكفر بنعمته وآثر عبادة الشيطان على عبوديته فسد عليه باب توفيقه وهدايته وفتح عليه أبواب غيه وظلاله فضاق صدره وقسى قلبه وطعطلت من عبودية ربها جوارحه وامتلأت بالظلمة جوانحه والذنب له حيث أعرض عن الإيمان واستبدل به الكفر والفسوق والعصياء هذا كلام من القيم الكلام الأخير ذا لابن القيم في شفاء العليل وسأسمعكم اليوم كثيرا من كلامه رحمه الله تعالى فالآية يا إخوة هل يفهم من الآية لا يفهم منها جبر أبدا ولكنه فضل الله عز وجل لمن سأل الله الهداية وفتح قلبه إليه والذين جاهدوا فينا لنهدي أنهم سؤولنا وإن الله لمع المحسنين يقول من جحد, كمال من جحد كمال ربوبيته وكفر بنعمته هل بأسكي؟ وآثر عبادة الشيطان على عبوديته قال سد الله عليه باب توفيقه وهدايته خلاص هو آثر انصرف انحرف آثر عبادة الشيطان على عبودية الرحمن فسد الله عليه باب توفيقه وهدايته وفتح عليه أبواب غيه وضلاله فضاق صدره وقسأ قلبه وبعطلت من عبودية ربها جوارحه وامتلأت بالظلمة جوانفه والذنب له حيث أعرض عن الإيمان به واستبدل به الكفر حيث أعرض عن الإيمان واستبدل به الكفر والفسوق والعصيان فمعنى الآية لا يدل على الجبر وإنما يدل على أن الله تعالى يضيق صدر من لم يؤمن به ولم يستجب لداعيه وليس في ذلك دليل على الجبر أو الإكراه على الإطلاق أبداً لا عقلا ولا نقلا أما آيات الخطم والطبع على القلوب وعلى الأسماع والغشاوة على الأبصار استدل بها الجبرية أيضا على مذهبهم الفاسد الباطل ولا دليل أيضا للجبرية فيها لأنه لا يمكن أن نحمل معناها على أن الله منعهم من الإيمان وحال بينهم وبين الإيمان ثم يأمرهم بعد ذلك به وإنما معناها أن الله تبارك وتعالى جعل ذلك عقوبة لهم وجزاء لهم على كفرهم وإعراضهم عن الله ورسل تدبر معه إنما جعل الله ذلك جزاء لهم لكفرهم وإعراضهم عن الله ورسله ولذلك تدبر معي في القرآن يقول إيه؟ قال الله عز وجل في الآل أولى هل بلك؟ إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم في دعوه في بلاغ أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون الله إذ هم أعرضوا عن النذارة ولا ما أعرضوش؟ أعرضوا عن النذارة أعرضوا عن منهج الله الذي جاء به رسول الله فكان العقاب من جنس العمل، فعوقب لأن سد الله عز وجل عليهم باب توفيقه وهدايته، وفتح عليهم أبواب غيه وضلاله فالآية الأولى إن الذين كفروا سواء عليه ما أنذرتهم أم لم تذرهم لا يؤمنون. فالله تعالى يفعل الخط والطبع بعد تكرار الدعوة وإقامة الحجة والتأكيد في البيان والجرشات وتكرار الإعراض منهم. والله سبحانه وتعالى قد يعاقب بالضلال قد يعاقب بالضلال عن الحق عقوبة دائمة مستمرة وقد يعاقب بالضلال عن الحق إلى وقت ثم يعافي عبده بعد ذلك ويهديه كما يعاقب بالعذاب الله التبارك وتعالى يعاقب بالضلال عن الهدى أو عن الحق عقوبة دائمة مستمرة لحكمة يعلمها سبحانه كما سأبين أو لفترة قد تكون العقوبة دائمة وقد تكون العقوبة مؤقتة. فلا دليل في الآية إطلاقا على أن الله جابر العبادة على فعل المعاصي والذنوب ثم يحاسبهم عليها. أما قوله تعالى وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى فإنها خطاب لما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم في يوم بدر لما وقع في يوم بدر حيث أنزل الله ملائكته فقتلوا أعداء الله فلم ينفرد المسلمون بقتلهم بل قتلتهم الملائكة وكذلك لما أخذ الرسول قبضة من التراب فرمى بها وجوه المشركين فما من المشركين أحد إلا وقد أصاب التراب عينيه وثمه ومنخرين فولوا مدبرين قال الله تعالى لنبيه ممتنا عليه وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى فأثبت الله سبحانه للرسول الرميه. إذن أثبت له الفعل ولا ما أثبت لهش أثبت له فعل الرمي فأثبت للرسول الرميه وهو الحلف والإلقاء أما إصال ما رمى به النبي صلى الله عليه وسلم إلى وجوه المشركين من مسافة بعيدة وإصال ذلك إلى وجوههم جميعا فلم يكن من فعل النبي ولكنه من فعل الرب العلي إذا أثبت الله في هذه الآية فعلا بل أنا أعرف أن هذه من أعظم الأدلة على نقض قولي الجبرية فهم لا يثبتون أفعالا للعبادة على الإطلاق وهذا الآية تثبت فعل النبي صلى الله عليه وسلم وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى فالله تبارك وتعالى يثبت للرسول الرمج أي في التراب وهو الحذف والإلقاء أو القذف والإلقاء ويثبت الله تبارك وتعالى أن ما وصل إلى الوجوه أي وجوه المشركين من على بعد ليس من فعل النبي وإنما هو من فعل الرب العلي تبارك وتعالى أما قول الله عز وجل قل كل من عند الله أي الحسنة والسيئة فالمقصود بها جمهور المفسرين النعم والمص قل كل من عند الله النعم والمصاب والآية ترد على المنافقين والمتثاقلين عن الجهاد وذلك أنهم لما كانت تصيبهم الحسنة كالرزق والثمار والزروع والأولاد يقول هذه من عند الله هرد على المنافقين قل بلك عشان تعرف سبب نزول الآية فلما تصيبهم سيئة كقحط وجد وموت وغلاء أسعار ونقص في الثمرات والزروع والضروع يقولون للنبي عليه الصلاة والسلام هذه من عندك كما قال الله تعالى عن قوم فرعون فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه فرد الله تبارك وتعالى عليهم وقال ألا إنما طائرهم عند الله يعني ما طار إليهم من القضاء والقدر عند الله لا من عند غيره إذن فالمراد بالحسنة والسيئة في الآية التي استدلب الجبرية على مذهبه الباطل النعم والمصائب وهذا بإجماع مفسري سلف الأمة رحمه الله وليس المراد مجرد ما يفعله الإنسان باختياره باعتباره من الحسنات والسيئات كما قال الشيخ الإسلام والدعمية رحمه الله فلا تضاف إليه سبحانه من جهة كونها سيئة بل من جهة ما تضمنته من الحكمة والعدل والحمد وتضاف إلى النفس لكونها سيئة فقول كامل الكلام الجميل ده خل بارك يقول فلا تضاف السيئة إليه سبحانه من جهة كونها سيئة بل من جهة ما تضمنته من الحكمة والعدل والحمد وتضاف السيئة إلى النفس من حيث كونها سيئة ولما ذكر الحسنات مفردة عن السيئات مفردة عن السيئة قال ما أصابك من حسنات فمن الله ولم يقل من عند الله فالخير منه سبحانه وأنه موجب أسمائه موجب موجب موجب أسمائه وصفاته والشر الذي هو بالنسبة إلى العبد شر من عنده سبحانه فإنه مخلوق له عدلا وحكمة منه ثم قال وما أصابك من سيئة فمن نفسك ولم يقل من عندك لأن النفس طبيعتها ومقتضاه طبيعة النفس مقتضها ذلك فمن نفسها والجميع من عند الله فالسيئة من نفس الإنسان بلا ريب والحسنات من الله بلا ريب وكلاهما من عند الله سبحانه قضاء وقدر وخلق فالشر لا يضاف إلى الله إرادة ولا محبة، ولا فعلا ولا وصفا ولا اسما فإنه لا يريد إلا الخير، ولا يحب إلا الخير، ولا يفعل شرًا، ولا يوصف به، ولا يسمى باسمه. إذن فما ردك على قولهم الله عز وجل خالق الخير والشر؟ إن الله تعالى هو خالق الخير والشر، وهذا حق. فالله عز وجل هو خالق الخير والشر، هذا معتقد وللسنة. لكن الجبرية يستخدمون هذا الحق. للاستدلال على منهجهم ومذهبهم الفاسد الباطل بأن الله عز وجل يكره العبادة على فعل الشر ثم يحاسبهم على ذلك اسمع لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإلى هذا الكلام النفيس لابن القيم رحمه الله تعالى ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يثني على ربه بذلك الدعاء في الاستفتاح فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك شوف دعاء النبي عليه الصلاة والسلام لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس إليك مع أن الله خالق الخير والشر الله يقول النبي والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت صلى الله عليه وسلم إيه الموضوع ده تبارك وتعالى عن نسبة الشر إليه بل كل ما نسب إليه فهو خير والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته إليه فكل ما نسب إليه فهو خير والشر إنما صار شرا لانقطاع نسبته إليه وإضافته إليه فلو أضيف إليه لم يكن شرا كما سأبين الآن لو أضيف إليه سبحانه لم يكن شرا وهو سبحانه خالق الخير والشر فالشر في بعض مخلوقاته لا في خلقه هو ولا في فعله هو سبحانه وتعالى وخلقه وفعله وقضاؤه وقدره خير كله ولهذا تنزه سبحانه عن الظل الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه فلا يضع ربنا الأشياء إلا في مواضعها اللائقة بها وذلك خير كله والشر وضع الشيء في غير محل هذا هو الظل والشر وضع الشيء في غير محله يقال هذا ظلم وهذا شر فلو وضع مثلا انسانا قطعة من الدور في صندوق القمامة هل يقال هذا عدل ام يقال شر وظلم لانه وضع الشيء في غير موضعه وهكذا فالظلم وضع الشيء في غير موضعه والشر وضع الشيء في غير محله فاذا وضع في محله لم يكن ظلما ولا شرا خلي بالك فإذا وضع في محله لم يكن ظلما ولا شر فعلم أن الشر ليس إليه وأسماؤه الحسنى كلها تشهد بذلك فمنها القدوس والسلام والعزيز والجبار والمتكبر فالقدوس المنزه عن كل شر ونقص معين وهو السلام الذي سلم من العيوب والنقاس وهو الكبير المتكبر الذي تكبر عن السوء وتكبر عن السيئات وتكبر عن ظلم عباده وهو الحميد الذي له الحمد كله فكمال حمده يوجد أن ينسب إليه شر ولا سوء ولا نقص لا في أسمائه ولا في أفعاله ولا في صفاته فأسماؤه الحسن تمنع نسبة الشر والسوء والظلم إليه مع أنه سبحانه الخالق لكل شيء فهو الخالق للعباد وأفعالهم وحركاتهم وأقوالهم وتحقيق الأمر ليزول اللبس كله أن الشر نوعان شر محض حقيقي خلي بالك أوث شر محض حقيقي من كل وجه وشر نسبي إضافي من وجه دون وجه أوضح خفش إذا الشر نوعان شر محض حقيقي من كل وجه الثاني شر نسبي إضافي من وجه دون وجه الاول الشر الحقيقي المحض لا يدخل في الوجود مستحيل مش ممكن ابدا الشر المحض الحقيقي ما فيش فيه خير ابدا شر محض لا يدخل في الوجود ما فيش له مثال في الوجود هتقول لي ابليس هقول لك لا وهبين لك دلوقتي يبقى الشر المحض الحقيقي لا وجود له لا يدخل في الوجود أصلا لانه لو دخل في الوجود لم يكن شرا محضا بل يصير نسبيا اضافيا. النوع الثاني الشر النسبي الاضافي هو الذي يدخل في الوجود وهو الذي موجود بيننا في الكون. فالامور الوجودية ليست شرا بالذات بل بالعرض. او بالنسبة والاضافة. مثلا الظل الظل الظل يصدر عن القوة الغضبية في الإنسان قوة الغضب الظلم يصدر عن القوة الغضبية في الإنسان في القوة الغضبية وفي القوة البهيمية وفي القوة شهوانية فالظلم يصدر عن القوة الغضبية في الإنسان يصدر عن الغضب وهذه الصفة تطلب الغلب والقهر فإذا استخدم الإنسان هذه القوة في موضعها لا يقالوا عنها شر وإذا استخدمها في غير موضعها يقال عنها هذا هو الشر والظلم إذن إذا وضع الإنسان قوة الغلب والاستلاء والقهر ضد عدو صائل يقال على استخدام لهذه القوة ظل ولا خير جميل ولو استعمل قوة الغضب هذه في إيذاء الضعفاء وسلب حقوقهم وأموالهم يقال عدل بهذه القوة إلى غير موضعها، فوضع القهر والغلبة موضع العدل والنصب، الاصاب، ووضع الغلظة موضع الرحمة، فلم يكن الشر في وجود هذه القوة، ولا في تركب آثارها عليها من حيث هي، وإنما في إجراء هذه القوة في غير مجراها واضح؟ مثل آخر أو اوضح لك في الكلام ده. نهر، نهر يجري. النهر يجري في مجراه. فينفع العبادة والبلاد بأمر الله الذي أجراه فإذا انحرف هذا النهر عن مجراه، فأغرق وأهلك هل يقال في جريان النهر في مجراه أصلاً أو في جرانه الأصل شر أم في انحرافه عن مجراه الطبيعي الشر واضح إذ ما دام النهر يسري في مجراه فهو الخير فإن انحرف عن مسراه ومشى في غير موضعه يقال شر جميل خلي بالك أول أيضاً فإذا عدل أي بهذا النهر عن مجراه وطريقه إلى أرض يضرها ويخرب دورها كان الشر في العدول به عما أعد له فهكذا الإرادة والغضب أعين بهم العبد خلّي بالك من الكلام النفيس ذاهد القيد فكذلك الإرادة والغضب أعين بهم العبد ليتوصل بهما إلى حصول ما ينفعه وقهر ما يؤذيه ويهلكه فإذا استعمل في ذلك فهو كمالها وهو خير وإذا صرف أي الإرادة والغضب عن ذلك إلى استعمال هذه القوة في غير محلها وهذه في غير محلها صار ذلك شرا إضافيا نسبيا وليس شرا في الذات في ذات القوة أي في ذات الإرادة والغلبة خلي بالك وإنما صار شرا إضافيا أي إذا استخدمه في غير محل أو في غير موضوعه وكذلك النار أمثلة جميلة النار كمالها في إحراقها كمال النار في ناب تحرق مش كمال النار عشان كمال النار في النار تحرق جميل فإذا أحرقت ما ينبغي إحراقه فوخير مش جميل وإن صادفت صادفت أي النار مشعن وإن صادفت ما لا ينبغي إحراقه فأفسدت فهو شر ها. اضافي نسبي. فهو شر اضافي نسبي بالنسبه الى الشيء اللي حرق وما كان له ان يحرق. لكن الشر بالنسبه للنار لان الخير في انها تحرق. هذه وظيفتها وطبيعتها. لو انت ولعت نار وحطت على الطبيق ما احرقتوش او ما انضجتوش يبقى لا خير في النار. انما الخير فيها ذاتي. فان استخدمت في غير موضعها فسببت شرا يبقى الشر نسبي لهذا الشيء الذي اضير بحرق النار له. من غير ان يكون اهلا للاحراق. جميل. كذلك القتل مثلا. القتل هو استعمال الالة القاطعة في تفريق اتصال البدن. يفصل مثلا رأس عن الجسم فيقتل انسان يموت. خلق بالك القتل والقتل غير الموت. قتل غير الموت. زي الجاهل اللي قال لي ابراهيم انا احيي واميت. لا. هو يقتل. فالقتل هو استعمال الآلة القاطعة في تفريق اتصال البدن جميل فقوة الإنسان على استعمال الآلة خير ولا شر؟ خير قوة الإنسان على استعمال الآلة خير وكون الآلة قابلة للتأثير خير جميل وكون المحل قابلا لذلك أيضا خير وإنما الشرق نسبي إضافي وهو وضع هذا التأثير في غير موضعه والعدول به عن المحل اللائق به إلى غيره وهذا بالنسبة إلى الفاعل أما بالنسبة إلى المقتول فهو شر إضافي أيضا وهو ما حصل يومنا التألم وفات من الحياة وقد يكون ذلك خيرا له من شهة اخرى ماشي كده اخوانا الشهداء اللي بيقتلوا ها شر محض ولا لإضافي نسبي اضافي نسب جميل ان شاء الله بدأت مسألة بربح شوية كذلك الوط يعني جماع الرجل امرأة كذلك الوط فإن قوة الفاعل وقبول المحل كما والشر ولكن الشر في العدول به عن المحل الذي يليق به إلى محل لا يحسن ولا يليق وهكذا حركة اللسان حركات الجوارع كلها جارية على هذا المجرى فظهر أن دخول الشر في الأمور الوجودية إنما هو بالنسبة والإضافة لا أنها من حيث وجودها وذواتها شر وكذلك السجود ليس هو شرا من حيث ذاته ووجوده فإذا أضيف إلى غير الله كان شرًا بهذه النسبة والإضافة، لكن هو في ذاته الشر جميل وكذلك كل ما وجوده كفء وجر إنما كان شرًا باضافته إلى ما جعله كذلك إنما كان شرًا باضافته إلى ما جعله كذلك كتعظيم الاصنام التعظيم من حيث هو يعني لا يندح ولا يذم إلا باعتبار متعلقه لا يندح ولا يذم إلا باعتبار اضافته او نسبته فاذا كان تعظيما لله صار خيرًا. وإذا كان تعظيماً للأصنان أو لغير الله صار شراً كلام جميل واضحك مسألة بالنسبة لإضافة الخير والشر هيرد الجبرية ويقول لك إيه طيب أي خير في خلق إبليس ده, ده وجود شر محض حقيقي والجواب بأن الشر المحض إن جعله الله تبارك وتعالى في الوجود شاء صار شراً نسبياً إضافياً فأي خير إذن في خلق الله عز وجل الإبليس طبعاً بنسأل السؤال للسؤال بكثيراً جداً زي ما أبوالك ده شبه قديمة حديث فأي خير في خلق إبليس وأي خير في إبقائه إلى آخر الضحر بل وأي خير في إخراج الأبوين من الجنة وأي خير في إيلام الأطفال بالمرض والمجانين بالجنون وأي خير في الأسقام والأوجاع وأي خير في خلق الله للنار إلى آخره والجواب أيها الإخوة الكرام وتدبروا هذا قال ابن قيم رحمه الله تعالى تعطيل الحكمة قلنا بأن الله حكيم لا يخلق عبثا ولا يفعل بدون حكمة أو مصلحة أو غاية بل كل أفعال الله لحكمة ولمصلحة ولغاية أعلم الله عز وجل بعض خلقه شيئا من حكمه وأخفى الكثير لكن لو خفيت عنا حكمة لخلق خلقه الله أو لفعل فعله الله ليس ذلك دليلا البتة على أن الله خلق هذا بدون حكمة ولغير منفعة أو مصلحة هل هذا يصح أن ينسب لعقلاء البشر؟ ها؟ يصح أن ينسب العقلاء البشر أنهم يفعلون ويقولون لغير حكمة أو مصلحة كما ذكرت لحضراتكم مثالا يأتي رجل مسؤول وهو صاحب شريك فيمنح هذا الموظف مكافأة ويخصم من هذا الموظف نفس المبلغ الذي كافأ به الأول ادل دمج جنيه وصمد دمج جنيه أولا هل يقله لما فعلت ليه وحر وحر لأنه ملكه أو ملكه يفعل في شركة ما شاء السؤال الثاني هل يستطيع عاقل أن يقول بأن هذا الرجل العاقل صاحب هذا المال قد كافأ الأول لأنه مقصر؟ الرجل اللي يده مجنه ده رجل بيغيب ورجل شغال ورجل هل يعقل؟ طيب وهل يعقل أن يقال بأنه خصم من الثاني لتفوقه وبذله وعطائه وعمله؟ مش ممكن فإذا نسبت الحكمة في فعل لبشر أفتنفى الحكمة في أفعال خالق البشر؟ اسمع عبدالن خيب يا سلام يقول وتعطيل الحكمة والله يتخلي بالك من الكلام ده لا مش فتيل حترتبه ترجع ليه في شفية العليل على طول وطبع عن العليل يعني صعب صعب جدا يعني ممكن الطالب أنا يعني أقول طالب العلم طالب العلم إن فهم صفحة نص ساعة كويس. لا سبب مغالية لا ولا مثل مثبتا ايضا للطلاب لكن حقيقة الكتاب صح جدا فاسمع ابن القيم يقول يقول فتعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل خلي بالك اما ان يكون لعدم علم الفاعل بها او بتفاصيلها جميل اقولها تاني اشو اقول لك خلي بالك وتعطيل الحكمة والغاية المطلوبة بالفعل اما ان يكون لعدم علم الفاعل بها او بتفاصيلها يعني رجل فعل شيئا بدون حكمة يبقى اكيد الاسباب اللي خلته فعل بدون حكمة اول سبب اسباب انه مش عارف الغاية من فعل هذا الفعل او مش عارف تفاصيل الحكم المترتبة على فعله لا واضح يعني ورأي بيشتغل عمل حاجة بس بعملها كده سلل بجد بالايه بالصدفة هذا على حد قوليه لكن ما في الشيء في الكون ابدا الا بقدر يعني مكانك اللي انت قاعد فيه بقدر حقا ما عندنا صدفة ابدا ابدا الا بالمعنى الاخر بقى يعني كما يقول الشيخ من الشيخ محمد بنصري باتنين رحمه الله تعالى وقد فصلت لذلك يوم قبل وتذكرون لكن مسألة شيء واقع بالصدفة يعني بدون علم الله وبدون ارادة الله وبدون شئة هذا باطل زيك الذي تلبسه الآن بقدر. حتى قال أحد السلف وضعك ليدك على خدك بقدر سبحان ربي العظيم فيقول تعطيم الحكمة والغاي المطلوبة بالفعل يعني أنا بفعل فعل ومش عارف الغال منه الغال المطلوبة من فعله إيه ما عرفش يقول فتعطيم الحكمة والغاي المطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو ب بتفاصيلها هذه واحدة يقول وهذا محال في حق من هو بكل شيء عليه واضحة دي جميل اسمع الأسباب اللي جاءت تانية دي وإما لعجزه عن تحصيلها عاجز عن تحصيل الحكمة من وراء الفعل اللي بفعله وإما يبقى تعطيل الحكمة والغاية المطلوبة لعجزه عن تحصيلها عن تحصيل الحكمة من وراء الفعل يقول اسمع وهذا ممتنع في حق من هو على كل شيء قدير. خلي بالك من الكلام الجميل ده يبقى الأول تعطيل الحكمة والغال مطلوبة بالفعل إما أن يكون لعدم علم الفاعل بها أو بتفصيلها وهذا محال في حق من هو بكل شيء عليه يبقى ربنا علم ما كان وما كان وما, وما لم يكن لو كان كيف يكون طيب هذه واحدة وتعطيل الحكمة والغال مطلوبة إما أن يكون لعجزه عن تحصيلها أي عن تحصيل الحكمة من وراء الفعل الذي يفعله يقول وهذا ممتنع في حق من هو على كل شيء قدير وإما لعدم إرادته ومشيئته الإحسان إلى غيره وإصال النفع إليه وهذا مستحيل في حق أرحم الراحمين وإما لمانع يمنع من إرادتها وقصدها وهذا مستحيل في حق من لا يمنعه مانع عن فعل ما يريد وإما لاستلزامها نقصا ومنافاتها كمالا وهذا باطل بل هو قلب للحقائق وعكس للفطل ومناقبة لقضايا العقول فإن من يفعل لحكمة وغاية مطلوبة يحمد عليها أكمل ممن يفعل لا لشيء البتة يعني راجل جاي يقدر مجلس العلم عشان يتعلم ويتقرب إلى الله هذا يحمد فعله عن راجل جاي لمجلس علم خلاص ولا لا. فالأول أكمل من الثاني قال كما أن من يخلق أن من يخلق أكمل ممن لا يخلق ومن يعلم أكمل ممن لا يعلم ومن يتكلم أكمل ممن لا يتكلم ومن يقدر ويريد أكمل ممن لا يتصف بالقدرة ولا بالقرادة وهذا مركوز في الفطر مستقر في العقول فنفي حكمته بمنزلة نفي هذه الأوصاف عنه سبحانه وذلك يستلزم وصف بأبضاضها وهي أنقص النقاس وجمهور الأمة يثبت حكمته سبحانه والغايات المحمودة في أفعاله فليس مع النفاة أي الذين ينفون الحكمة عن أفعال الله سبحانه ليس مع النفاة سمع ولا عقل ولا إجماع بل السمع والعقل والإجماع والفطرة تشهد بوطلان قولهم اسمع وجماع ذلك أن كمال الرب تبارك وتعالى وجلاله وحكمته وعدله ورحمته وقدرته وإحسانه وحمده ومجده وحقائق أسمائه الحسنى تمنع كون أفعاله صادرة منه لا لحكمة ولا لغاية مطلوبة وجميع أسمائه الحسنى تنفي ذلك وتشهد ببطلانه وكيف يتوهم ذو فطرة صحيحة خلاف ذلك وهذا الوجود كله شاهد بحكمته وعنايته كيف يتوهم ذو فطرة سليمة صحيحة خلاف ذلك. اي كيف يتوهم ان الله يفعل بغير حكمة وبغير منفعة وبغير مصلحة. وما في مخلوقاته من الحكم والمصالح والمنافع والغايات المطلوبة والعواقب الحميدة أعظم من أن يحيط به وصف أو يحصره عقل ويكفي الإنسان فكره في نفسه وقلته وأعضائه ومنافعها وقواه وصفاته وهيئاته فإنه لو استنفد عمره كله لم يحط علما بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم أيوالله والله يقول لو استنفد الإنسان عمره كله لم يحط علما بجميع ما تضمنه خلقه من الحكم والمنافع على التفصيل والعالم كله علوي وسخلي بهذه المتابة يا سلام ولكن لشدة ظهور الحكمة ووضوحها وجد الجاهد السبيل إلى إنكارها سبحان الله وهذا شأن النفوس الجاهلة الظالمة التي أنكرت وجود الصانع مع فرط ظهور آياته ودلائل ربوبيته بحيث استوعبت كل موجود ومع هذا سمحت النفوس الجاهلة الظالمة بالمكابرة في إنكاره وهكذا في أدلة علوه سبحانه فوق خلقه مع شدة ظهورها وكثرتها سمحت النفوس الجهمية بإنكارها وهكذا سواها كصدق أنبيائه ورسله وعلى رأسهم خاتمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين فإن أدلة صدق الأنبياء وإن أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم في الوضوح للعقول كالشمس في دلالتها على النهار ومع هذا فلم في الجاحدون والمكابرون من الإنكار وهكذا في أدلة ثبوت صفات الكمال لمعطي الكمال هي من أظهر الأشياء وأوضحها وقد أنكرها من أنكرها ولا, يستنك ولا يستنكر هذا فإنك تجد الرجل منغمسا في النعم وقد أحاطت به من كل جانب وهو يشتكي حاله ويتصخط مما هو فيه وربما أنكر النعمة فضلال النفوس وغيها لا حد له تنتهي إليه فسبحان الله كيف يستجيز أحد أن يظن برب العالمين وأحكم الحاكمين أنه يعذب كثيرا من خلقه أشد العذاب لغير غاية ولا حكمة ولا سبب وإنما هو محض مشيئة مجردة عن الحكمة والسبب فلا سبب هناك ولا حكمة ولا غاية وهل هذا إلا من أسوأ الظن برب العالمين وكيف يستجيز أن يظن بربه أنه أمر ونهى وأباحى وحرم وأحبى وكره وشرع الشرائع وأمر بالحدود لا لحكمة ولا مصلحة يقصدها بل ما ثمن إلا المشيئة المحضة رجحت مثلا على مثل بغير مرجح وأي رحمة تكون في هذه الشريعة وكيف يكون المبعوث بها رحمة مهدا للعالمين لو كان الأمر كما يقول الجبرية النفاة الغلاة وهل يكون الأمر والنهي إلا عقوبة وعبث؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه أمثالنا من حكمة الله في خلقه وأمره لزاد ذلك على عشرة آلاف موضع تماعين؟ <تصفيق> فقد القيب يقول ايه ولو ذهبنا نذكر ما يطلع عليه امثالنا من حكمه الله في خلقه وامره لزاد ذلك على 10000 موضع مع قصور اذهاننا ونقص عقولنا ومعارفنا وتلاشيها وتلاشي علوم الخلائق جميعهم في علم الله كتلاشي ضوء السراج في عين الشمس وهذا تقريب والا فالامر فوق كل ذلك بعد هذه المقدمه نجي والكلام لابن القيم في ذلك من الحكم ما لا يحيط بتفصيله إلا الله فمنها أن يكمل الله عز وجل لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة الشيطان وحزبه يا سلام هل أنتم معي أو أخلي قليل حضرة قاية لسه الأقول تستوعب طيب شوف الكلام نحن لسه نكلم في حكم الله تبارك وتعالى لشيء في كثير من خلقه في المحاضرة المكبولة بإذن الله لسه الكلف نرد برضه على الجبرية وبعد كده على المعتزلة وبعد كده في الشهوات أخرى في باب القدر زي قضية المحو والاثبات وطول الأعمار وقضية إنك لا تهدي من أحباته لكن الله يهدي يشاء إلى آخر هذه الشبهات إن شاء الله تعالى سنجيب عنها بإذنه عز وجل وبتوفيقه ومدده نسأل الله أن يرزقنا الرشد والصواب وأن يجنبنا الزيل والزلل والخذلان إنه على كل شيء قدير شوف ابن القيم يقول إيه فمن حكم الله لخلب الشيطان منها أن يكمل الله لأنبيائه وأوليائه اللهم اجعلنا من أوليائك أن يكمل الله لأنبيائه وأوليائه مراتب العبودية بمجاهدة عدو الله وحزبه ومخالفته ومراغمته وإغاظته, وإغاظته وإغاظة أوليائه والاستعاذة به سبحانه من الشيطان واللجء إليه سبحانه أن يعيدهم من شره وكيده فيترتب لهم على ذلك من المصالح الدنيوية والأخروية ما لا يمكن أن يحصل لهم بدون خلق الله له واضح. يعني شوف الإنسان لما يصدق اللجأ إلى الله في أن يعيده من الشيطان يتزلل ويتضرع فيترقى في مراتب العبودية إلى الله تعالى بصدق الاستعاذة به واللجأ إليه يبقى في هذا طاعة للرحمن وإغافة الشيطان وبعدين يقول ومنها خوف الملائكة المقربين والمؤمنين من ذنوبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه يا الله تمعين إبليس طردت من رحمة الله تعالى لذنبه فكيف يأمن الملائكة المقربون بعد ذلك وكيف يأمن المؤمنون الصادقون بعد ذلك إن كان الله قد طرض إبليس من رحمته بذنب كيف يعجب بعد ذلك عالم بعلمه أو عامل بعمله فستظل هذه العبودية ملازمة للملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين والمؤمنين الصادقين لخوفهم من رب العالمين لأنه طرد إبليس من رحبته بذنب وقع فيه شو استخراج العبودية خلي بقى شوف كيف تستخرج العبودية مستحيل المؤمن الذي رأى أن إبليس قد طرد من رحمة الله بذنب يعيش في طمنينا أو أمن من مكر الله أبدا بل يغل المؤمن دائما على وجهه في الملائكة الملائكة مقربون إذا ما أمر الله بصرفيل بالنفخ في الصور قالوا سبحانك ما عبدناك حق عبادتك مع أنهم لم يخالفوا الله في أمر قال الله عز وجل في شأنهم لا يعصون الله ما أمرهم ما يفعلون ما يؤمرون قال النبي صلى الله عليه وسلم أقطت السماء وحق لها أن تئط ما فيها موضع أربع أصابح إلا وملك واضع جبهته ساجدا لله ومع ذلك يقولون سبحانك ربنا ما عبدناك حق عبادتك جبريل رآه النبي كالحلس البالي من شدة خوفه من الكبير المتعاف وهو أمين وحي السماء وهكذا فالملائكة المقربون لما رأوا وشاهدوا ما كان مع إبليس ازداد خوفا ووجلا فكيف تستخرج عبودية الخوف إلا بمثل هذا الابتلاء والتمحيص والأنبياء والمسلون قوم أعرفوا الناس بالله ازدادوا خوفا ووجلا من رب العالمين والمؤمنون الصادقون لا يغتر واحد منهم بعمله ولا بعلمه بل يظل دائما على وجل وخوف إلا لا يأمن مكر الله ولا يأمن قال تعالى فإنه لا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في صحيح البخاري لما مات عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو أول من لقب بالسلف رضوان الله عليه وعثمان بن مظعون من من شهد بدرا وعثمان بن مظعون كما في الروايه في سندهه بعض ما بالامانه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات عثمان بن مظعون قبله النبي بين عينيه وبكى حتى سال دموع النبي على خد عثمان رضي الله عنه لما مات قالت امراه من الانصار يقابلها أم العلاء رحمة الله عليك ابا السائب شهادة عليك أن الله قد أكرمك. فقال لها النبي وما يدريك أن الله أكرمه؟ قالت سبحان الله. فمن يا رسول الله؟ يعني فمن هذا الذي سيكرمه الله إن لم يكرم الله عثمان بن مظعون؟ فقال النبي أما هو فقد جاءه اليقين من ربه وإني لأرجو له الخير. ثم قال المصطفى والله ما أدري وأنا رسول الله ما يفعل بي ولا بكم. صلى الله عليه وسلم. إذا ومنها خوف الملائكة والمؤمنين من ذنبهم؟ من ذنبهم بعدما شاهدوا من حال إبليس ما شاهدوه جاء رجل إلى عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين ما تقولون في قول الله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله فقالت عائشة يا بني أما السابق بالخيرات فقوم سبقوا شهد لهم رسول الله بالجنة وأما المقتصد فقوم ساروا على أثره وأما الظالم لنفسه فمثلي ومثلك هؤلاء هم المؤمنون الذين أخشون ذنوبهم سألت عائشة رسول الله في قوله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى الله أنهم إلى ربهم راجعون وقلوبهم وجلة خائفة قالت عائشة يا رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر قال لا يا بنت الصديق ولكنه الرجل يصلي ويصوم ويتصبق ويخشى أن يتقبل الله منه سأتفي بهذا القدر على وعد بالإكمال إن شاء الله تعالى في هذا لهذا الكلام النفيس للحكمة من وراء خلق الله لإبليس وللحكمة من وراء خلق الله لخلقه ولأفعاله تعالى الله عن أن يخلق أو أن يفعل لغير حكمة ولغير مصلحة ولغير غاية أسأل الله أن يرزخنا الإيمان به والتسليم له إنه ولذلك والقادر عليه سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك واتوب إلي